قال رحمه الله قوله تعالى واذا اكتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفه وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين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 وخرجوا من بين ظهرانيهم لما هم عليه من الشر ومن عبادة غير الله جل وعلا تقدم الإجمال وذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك التفصيل وهنا يقول وإذ اعتزلتموهم أي فارقتم أولئك في الاعتقاد وهكذا فارقتموهم في الأجسام فارق اعتقادية وعقدي فارق جسمانية وهذا هو اللازم إن لم يستطع الشخص مفاينة أهل الأهواء ولا يستيما مع اشتداد الفتن وعدم إقامة الدين بين ظهرانيهم فإنه يفارقهم اعتقادا وفارقهم خلغا وسلوكا وغير ذلك مما هم عليه من الانحراف فأهل الكهف فارقوا قومهم وباينوا قومهم في الاعتقاد وباينوهم أيضا كذلك من حيث الجسم, من حيث الجسم وانعزلوا عنهم واعتزلوا تماما لأنهم ليسوا أهلاً للمعاشرة وليسوا أهلاً للبقاء بين ظهرانيهم لما هم عليه من الشر ودعوة الناس لما هم عليه من الباطل ففر أهل الكهف وفر أولئك الفتية الذين آمنوا بربهم سبحانه واعتزلوا قومهم فيما هم عليه من الباطل وهذه عزل مشروعة وربما تصل إلى الوجوب إذا لم يصع الشخص إقامة الدين فإنه يعتزلهم تماما ويفر من تلك البلاد التي فيها الشر وفيها عبادة غير الله سبحانه وتعالى وفيها ما لا يليم ويخشى عليه الضرر من بقائه عندهم فيعتزلهم كما اعتزل أصحاب الكهف قومهم وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الاعتزال ومدحهم به وذكرهم في كتابه العظيم في القرآن الكريم ذكر قصتهم وشأنهم إقراراً لما هم عليه من الصلاح وإقراراً لما هم عليه من الخير وإقراراً لأفعالهم التي قاموا بها من الاعتزال وغير ذلك من الأمور وهذا من الرشد وهذا من الأمر الذي يسهله الله سبحانه وتعالى لهم ودعوا به فإنه وفقهم للاعتزال وللبعد ومباينة أهل الأهواء وإذ اعتزلتموهم فارقتموهم في اعتقادهم وفارقتموهم أيضاً كذلك في معاشرتهم وتنحيتم عنهم جانبا وتنحيتم عن عبادتهم قالوا ما يعبدون إلا الله وما محتمل هنا أن تكون موصولاً اسمياً وما يعبدون أي فارقتموهم ومعبوديهم تركتموهم أيضاً فارقتموهم فارقتم ما يعبدون أي الذي يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى وهي المعبودات فتكون ما هنا موصوله ومحتمله ايضا أن تكون مصدريه فارغتمهم وعبادتهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى وعلى كلا الوجهين والتقديرين فالاستثناء في قوله الا الله استثناء منقطع وليس بمقتصل لكن الله سبحانه وتعالى قمتم بعبادته قياما حسنا ولم تفارق عبادته جل على فارقتم أقوامكم ومعبوديهم فارقتم أقوامكم وعبادتهم إلا الله فالاستثناء على التقديرين المذكورين فيما أنها موصولة بمعنى الذي يعبدونهم أو الذين يعبدونهم من دون الله وهي الأصنام فارقتموهم ومعبوديهم فما موصولة وأيضا الوجه الآخر على أنها مصرية فارقتموهم وعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى إلا الله استثناء مقطع لكن الله ما فرقتمه وما فرقتم عبادته وطاعته جل وعلا هذه السعادة وهذا هو الفرج للعبد إذا لم يفارق عبادة الله سبحانه وتعالى يجعل الله له من المآزق الخارج ومن المضائق كذلك أيضا فرجا, فرجا فرج الله عنه ولا شباب مساكين ضعفاء اختلفوا في عدتهم وفي عددهم قليل بالنسبة لأقوامهم وهم عليهم للشرق والله نصرهم جلوا على وكلاءهم وحفظهم وآواهم إلى ذلك الغار والشمس ذات اليمين وذات الشمال ما تمسهم أبدا لأنه إذا مستهم جاءت على أجسادهم تضررت الأجساد وحصل ما حصل من الضر وإنما ذات اليمين وذات الشمال وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل ذات اليمين وتقرضهم أيضا ذات الشمال تتجاوز عنهم وما تمسهم هذه رعاية عظيمة والله كله بسبب اعتزال الباطل وأهل الباطل فيه الفرج العظيم اعتزال الباطل وأهل الباطل من الفرج ومن أسباب الفرج وأسباب الحفظ وأسباب الكلاء من الله سبحانه وتعالى وهذا هو الله الواقع وهذا الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة في ذكر أولئك الأولياء الذين اعتزلوا قومهم وباطلهم وجعل الله لهم الفرج المخرج وهكذا واقعنا أيضا فيه هذه النماذج لمن اعتزل الباطل أهله أن الله يفرج عنه وأن الله يكلأه وأن الله احفظه والناس يموجون في الفتن والناس يكونوا من أحوالهم ما تعجب منه يندله الجبين وهم باعتزالهم هذا النسبي بإقبالهم على طاعة الله وإقبالهم على دينهم وعبادة الله يجعل الله لهم الفرج يجعل الله لهم المخرج يجعل الله لهم شرح الصدور والناس في ضيق لا يعلم به إلا الله جل على هاله على شأنهم ومقبلون على طاعتهم واعتزال الباطن واهل سنه الانبياء اعتزال الباطل واهل سنه الاولياء اعتزال الباطل واهل سنة الصالحين من قبل ومن بعد واعتزال الباطل واهل من اسباب حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله تزلتموهم ومعبوديهم اعتزلتموهم, اعتزلتموهم عبادتهم الا الله ما اعتزلتموهم استمريتم على عبادة الله في الشدة وفي غاية الضير وأنتم مع الله فالله كان معكم لأنكم كنتم معه فآواكم إلى الكهف كما أخبر بعد ذلك فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيأ لكم من أمركم مرفقه فأرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيواء فقال فأووا إلى الكهف بعد اعتزالكم العقد لهم فاعتزلوهم بالأجسام فأووا إلى الكهف وكونوا في ذلك الكهف ينشر لكم يبسط لكم ويوسع لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم أي يسهل لكم سبحانه وتعالى أموركم فذهبوا فذهب إلى ذلك الكهف بإحاء الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله وإلهام الله جل وعلا لهم فذهبوا إلى ذلك الكهف عن معاد وتواعد بينهم أو على متقدم الخلاف أنهم اجتمعوا من غير معاد كل واحد خرج من نفسه فاجتمعوا خلف سور المدينة وقالوا ما قالوا من تلك الكلمة لما قاموا ربنا رب السماوات الأرض على ما تقدم الخلاف الحاصل أنهم وفقوا وألهموا الذهاب إلى ذلك الكهف وتلك الفجوة ونشر الله سبحانه وبسط الله جل وعليهم وسع عليهم الرحمة والسجاب دعوتهم التي تقدمت أنهم دعوا ربهم بها وهكذا قال ينشر لكم كما سمعت بمعنى يبسط ويهيئ لكم أي يسهل وييسر لكم من أمره مرفقاء والإرفاق معنى الأشياء التي تحتاجون إليها يهيئها لكم سبحانه وتعالى ما تحتاجون إليه من الأمور ييسره لكم فهو بمعنى الانتفاع يهيئ لكم من أمركم مرفقاء أي ما تنتفعون به وما تعيشون به فهيأ الله لهم سبحانه وتعالى ما يرتفقون وينتفعون به هذا معنى فرق مرفقاء أي ما يرتفقون به وينتفعون فذهبوا إلى ذلك الكهف وحصل لهم من الخير ما حصل ومنعهم الله من قومهم فلم يخلص إليهم أقوامهم ولم يصل إليهم أقوامهم فمكثوا في الكهف سنين عدداً ثم جاء بعد ذلك الإخراج وحان وقت الإخراج فخرجوه وعاشوا فترة من الزمن الله علم كم بعد إخراجهم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهذا شروع في بيان حالهم بعد دخولهم فإن الله قال فأو إلى الكهف ينشر لكم, من رب ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيّ لكم من أمركم مرفقا أي يهيّ لكم الانتفاع والارتفاق في ذلك المكان ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان الحال بعد الدخول قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور وهو ما خود من الزور بفتح ألواو أو بفتح ألواو تزاور أي تميل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم أي أنها تميل عن كهفهم ومنه زاره إذا مال إليه قال زاره فلان إذا مال إليه أي أن الشمس إذا طلعت تميل وكذلك تعدل وتتنحى عن الكهف ذات اليمين أي ناحية اليمين وهكذا أيضا تقرضهم ذات الشمال أي تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشمال فلا تصل إليهم الشمس لا تصل إليهم الشمس فإنها إذا وصلت إليهم أفسدت أجسادهم وإنما هكذا التقل في نواحي الكهف ذات اليمين وذات الشمال تزاور أي تميل تقرضهم أي أنها تتركهم وتعدل عنهم ولا تصل إليهم ويدخل من الإضاءة إلى الكهف ما يدخل أما أنها يحصل مسيس منها لهم فلأ وهذا يعاية عظيمة وهذه كلاء عظيمة وحفظ من الله سبحانه وتعالى gegangen لأولئك الشباب الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى واعتنوا بعبادة الله وطاعة الله وكل من اعتنى بعبادة الله وطاعة الله سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا لله ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى فالله حفظ أهل الكهف والكهف مفتوح وأولئك حفظهم والكهف مغلق عليهم انطبغت عليهم صخرة حفظهم الله سبحانه وتعالى بعد الانطباق في أولئك الثلاث النفر الذين خرجوا وانطبق الصخرة عظيمة لكن عندهم طاعة وعندهم ما يتوسلون به وعندهم المخارج من المآزم وهي طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته جل وعلا والله لو كنت فيما كنت من أماكن وأنت طائع لله سبحانه وتعالى فالله يدركك بلطفه ويدركك برحمته وإذا توفاك توفاك على خير وإذا توفاك في ذلك المكان فأنت مدت على خير ومعك طاعة تشفع لك في القبر تشفع لك في الميزان تشفع لك عند الصراط وتشفع لك في مواقف عظيمة هذه الطاعة التي معك استصحبتها معك في الدنيا وتنفعك في البرزخ وتنفعك بعد البرزخ من البعث والنشور ومن تلك الأهوال والمواقف العظيمة التي يمر بها الإنسان والمراحل العظيمة التي يمر بها في الآخرة وهو محبوظ محبوظ بطاعة الله سبحانه وتعالى ما معك طاعة هلكت والله هلكته ما معك طاعة في القبر آه آه لا أدري آه آه لا أدري ما معك جبا سديدة تجيب بها في برزخك فكيف بما بعد البرزخ من وفق في البرزخ وفق بما بعده وهؤلاء أصحاب الكهف حفظهم الله حفظا عجيبا وقص من قصصهم ما قص مما يشحذ الهمم ويجعل فيهم العبرة بطاعة في الله سبحانه وتعالى والصبر على عبادة الله جل وعلا ومن أعظم العبادات التي نحن نتمتع بها عبادة العلم هذه والله من أجل الطاعات ومن أعظم العبادات التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها صاحبها بل يحفظ الأمة وتسعد الأمة بوجود مرافق العلم ودور العلم تسعد أمة وإن كان فيها حاخر إن الله يدفع عنهم الشر بأهل الخير وترى الشمس إذا طلعت تزاور ما معنى التزاور. أي عن كهفهم ذات اليمين ناحية اليمين وإذا غربت تقرضهم ما معنى تقرضهم؟ نعم أي أنها تتعداهم كما يقول أبو عبيد وغيره تعدل عنهم وتتركهم يقال قرطت المكان عدلت عنه تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا فيقول قرطت عنه إنما قرطت عنه أي مريت به وتجاوزت عنه وما بقيت فيه هذا معنى قرطته أو تقرضهم أي أنها تعدل وتتركهم وتميل عنهم ولا تدخل إليهم متمس أجسادهم من قولك قرطت المكان أي عدلت عنه وهكذا تقول لصاحبك هل وردت المكان الفلاني فتقول قرطت عنه أي عدلت عنه تجاوزه ما وردته والشمس كذلك في الكهف وحالها في الكهف أنها تقرضهم ذات اليمين وهم في فجوة منه أي من ذلك الكهف يدخل لهم من النور ما يدخل وهم في فجوة أي في مكان متسع واسع من ذلك الكهف يأتيه من النسيم ويأتيه من الهواء الذي يعيشون به ويحتاجون إليه وأما الشمس فذات اليمين وذات الشمال ولا تمس الأجساد وفيه فجوة يدخل النسيم ويدخل الريح الطيب ويعيشون في ذلك الحال الذي هم عليه حال النوم يبقى الهوى يدخل عليهم يحتاجون إلى التنفس فجعل الله في ذلك الغار فجوة وفقهم لغار لغار مهيئ للسقنة ومهيئ لللبث هذا الموجود أو اللبث فيه سنوات العديدة وفقهم لذلك الغار الذي فيه فجوة واسعة عظيمة فدخلوا فيه والشمس ذات اليمين وذات الشمال وما تمسهم وعاشوا ما من السنين العديدة المديدة ثم أذن الله بخروجهم ذلك من آيات الله هذا الذي أخبرناك يا محمد من حال أهل الكهف، ومن حفظ الله سبحانه وتعالى، ومن قرض الشمس ذات اليمين، وتزاور الشمس كذلك، ذات الشمال، وتزاور الشمس ذات اليمين، هذا من آيات الله العظيمة، التي غصه الله سبحانه وتعالى عليه، ثم امتنَّ الله، وذكر أهل الكهف بالثناء، وأنه امتنَّ عليه بالهداية، من يهدي الله فهو المهتدين، أيها الله، من يهدي الله يهديه الله فهو المهتدين، ومن يضل الكادق يا نوس، فلن تجد له وليا مرشدا هؤلاء هداهم الله وذاك أضله الله جل وعلا ثنى وذن ثنى على من هداهم الله والمقصود أنه الكهف وغيرها الكهف وهكذا ذن لمن ضل أضله الله سبحانه وتعالى وابعده عن هداية كذقيا نوس الذي حارب الخير وحارب أهله وغير ذقيا من كان على شاكلته من من الله وأضلهم الله فهذا ثنى على أهل الكهف وذن لأولئك الذين حاربوهم قال رحمه الله قوله تعانى ثم قال بعضهم لبعض وإذ اعتزلتموهم يعني قومهم وما يعبدون إن الله قال بن بن سعود وما تعبدون من دون الله أما القراءة المعروفة فمعناها أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان يقولون هذا قول أنهم كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الله أولئك الذين حاربوهم وعلى المعنى المتقدم أنكم اعتزلتموهم بأجسادكم، اعتزلتموهم باعتقادكم، إلا الله ما اعتزلتموه وأن ما موصوله ومعبوديهم أو مصطرية وعبادتهم اعتزلتموهم إلا الله ما اعتزلتموه عبادته بل استمريتم على الطاعة له سبحانه وتعالى، هذه معاني جميلة ومنهم من حمل معل النفي وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وتكون هنا الجبلة معترضة هذه الجبلة على هذا الكلام معترضة ففيها غالما وأحسنها ما تقدم من كونها موصولة والذي يعبدونه إلا الله ما اعتزلتموه وعبادتهم إلا الله ما اعتزلتموه والاستثلام مقطع على التديرين ومنهم من قال هي نافية كما سمعتها أي تركتموهم أنهم تركوهم في عبادة مع الله ومثل هذا الكلام معترض على هذا المعنى أي أن الفتاة لم يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وأولئك عبد الله غير الله ظاهر السياق ما تقدم أنهم يعبدون الأسلام من دون الله جل وعلا أن قلوبهم اشربت بحب الباطل ومحاربة الحق وليس ببعيد أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره وهذا كفر بالله قال قرى المسعود مسعود ما تعبدون من دون الله وأما القراءة المعروفة فمعناها أنهم كانوا يعبدون معه الأوثان يقولون وإذا اعتزلتموهم في نسخة يقول وإذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزنوا عبادته تكون موصولة هنا فأووا إل فأوو إلى الكهف فالجأوا إلى إليه أي وصيروا إليه واجعلوه مأواكم فأووا إلى الكهف أي فالجأوا إليه ينشر لكم يبسط لكم ويوسع لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم يسهل لكم ويسر لكم من أمركم مرفقا أي ما يعود إليه يسركم ورفق ورفقكم قرأ أبو جعفر ونافع وابن عمر مرفقاً, مرفقا بفتح الميم وكسرها مرفقاً ومرفقاً قراءتان وقرأ الآخرون بكسر الميم وفتح الفاء ومعناهما واحد وهو ما يرتفق به الإنسان أي ينتفع به الإنسان المرفق هو الانتفاع أو الارتفاق هو الانتفاع أي ما يرتفقون به وينتفعون به قال رحمه الله معنهما واحد وهو ما يرتفق به الإنسان قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور قال ابن عامر ويعقوب تزا تزا, تزا تزوروا كأنه هكذا بسكون الزائب تشديد الراء على تحمروا تزوروا على وزن تحمروا وغرأها الكوفة بمتح الزاي خفيفة وألف بعدها وغرأ الآخرون بتشديد الزاي وكلها بمعنى واحد تميل وتعدل أي تميل وتعدل عن كهفهم ذات اليمين أي جانب يمين. وإذا غربت تقرضهم تتركهم وتعدل عنهم ما تمسهم معنى أنها ما تمسهم هذه الشمس ويستفيدون منها من هذا القر وهكذا من حيث الهواء يدخل الهواء والنسيء والريح الجيد كما ذكر بعد ذلك قال ومنهم من فسر تقرضهم أي أنها تعطيهم من ضوئها تقرضهم ذات الشمال أي تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول بسرعة كالقرض يسترد كالقرض يسترد للشخص بسرعه يعطيه وانتهى وهكذا الشمس هذا نزاور هذا واضح تقرضهم ذات الشمال اي تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول كالقرض يسترد لكن هذا ضعف فلو اريد هذا لقيل واذا غربت تقرضهم بضم التاء تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول مباشره ولو كان هذا المعنى مقصودا لضمه التاء وقال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تعطيهم من ضوئها شيئا ثم تزول مباشرة وإنما الاستفادة من هذا الضوء ثم تتنحى عنهم لكن هذا المعنى ضعفه بعضهم وقال لو أريد لضمة التافي تقرض لكنها مفتوحة قال رحمه الله قوله تعالى وإذا قربت تقرضهم أي تتركهم وتعدل عنهم ذات الشمال أصل القرض القطع وهم في فجوة منه قد علمت أن المعنى هنا على مذهب الفسائي والأخفش والزجاج وهكذا أبو عبيدة أي تعدل عنهم وتتركهم من قرضت المكان عدلت عنه ومن قولك لصاحبك هل وردت المكان الفناني فقال إنما قرضت عنه أي أني تجاوزته ومررت به فقط ولم أمكث فيه عدلت هذا القول ذكروا أهل النغة قال قوله وهم في فجوة منه أي متسع من الكهف وجمعها فجوات قال ابن قتيبة كان كهفهم مستقبلة بنات نعش وهي كواكب معلومة عندهم كأن الثلاث النجوم هذه لا تقع في الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب وهذا من الأمر الرشد الذي يسره الله سبحانه وتعالى وهكذا ما تقدم من الرحمة ربنا من لدنك رحمة هذا من الرحمة كهف جميل مهيئ هيئه الله لهم لأولاك وفقهم لهذا الكهف فهو أحسن من غيره من الكهوف الكهوف تملأ الجبال وتكون موجودة في الجبال اختار الله لهم هذا الكهف الذي له فجوة واسعة والشمس حالها معاً هذا الحال قال رحمه الله كان كهف مستقبل بنات نعش ولا تقع فيه الشمس عند الطنوع ولا عند الغروب ولا فيما بين ذلك قال اختار الله لهم مضجعا في مغنات لا تدخل عليهم الشمس فتؤديهم بحرها وتغير ألوانهم وهم في متسعينا لهم برد الريح ونسيمها ويدفع عنه ويدفع عنهم كرب الغار وغمومه قال بعضهم هذا القول خطأ هو أن الكهف كان مستقبل بنات نعش وكانت الشمس لا تقع عليهم ولكن الله صرف الشمس عنهم بقدرته وحال بينها وبينهم ألا ترى أنه قال ذلك من آيات الله أي من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بها وهذا كلام جيد وأن هذه آية من الآيات أن الله صرف الشمس لا لأن الكهف مستقبل الجهة لا تكون حال الشمس عليها فيه ضرر وهذا وهو بعيد أيضا أن الله اختارهم هذا الكهف الذي حاله ما ذكر ولكن في كمال الآية أن يكون هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه صرف الشمس على خلاف المعتاد وخلاف ما هو معلوم من الشمس فصرفها لما دخل أولئك الشباب الذين حفظوا حدود الله فحفظهم الله سبحانه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك والله ما أعظم من حفظ هذا ما أجمله هؤلاء الشباب تربوا على الطاعة بعض الناس ربما يحارب على الطاعة إذا ترب على الطاعة ربما يحارب على الطاعة ربما دول تحاربه وهو نافع للمجتمع جدا وآثاره على المجتمع عظيمة وحميدة خلاف أهل السوء آثارهم على المجتمع سيئة جداً على أنفسهم وعلى مجتمعهم آثار سيئة والعيادة بالله وهؤلاء آثارهم جميلة لطاعتهم الله سبحانه وتعالى وليبعدهم عن الفتن وليبعدهم عن الشرك نجاة المجتمعات بالبعد عن الشرك والله إن نجاة المجتمع ونجاة الأفراد أنهم يبتعدوا عن عبادة غير الله سبحانه وتعانى فهؤلاء الشباب مرتضوا الباطل ولا أهل الباطل الباطل متعب والله مرارة وأهل الباطل معاشرتهم مرارة قال قوله ذلك من آيات الله من عجائب صنع الله ودلالات قدرته التي يعتبر بها قوله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل أي من يضلله الله من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد فلا تستطيع انتهدي نفسه ولا تهدي أقرب قريب من أولادك وأبائكم مهاتك فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى يملكها وحده هداية التوفيق فلا أحد يستطيع أن يهدي نفسه فضلاً عن هدايته لغيره من يهدي الله هداهم الله أولئك الشباب فأثنى عليهم بقول فهو المهتدي هؤلاء ناس مهتدون هداهم الله وذاك دقيانوس فاجر من فجرة ومن يغلل الله فلن تجد له ولي مرشد ما مش حد ولا أحد يستطيع أن يصل إليك خيرا إذا لم يولد الله إصال الخير إليك قال قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل أي من يضلله, من يضلله الله ولم يرشده فلن تجد له وليا معينا, معيناً مرشدا انظر إلى السياقات فلن تجد له وليا نكر في السياق النفي تفيد العموم ما فيه ولي ولا حميم ولا أحد يستطيع أن يهديك إذا أضلك الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يهدينا وأن لا يضلنا سواء السبيل والله ما استطعته تعجب يكون الشخص على استقامة ثم ينحرف كيف انحرف وقد عرف السنة وعرف الخير وعرف الاستقامة وإذا به مخزن وإذا به مدخن وإذا به متحشش بل ربما يكون مجرما من المجرمين من قتال الأنفس والعياذ بالله قاتل للنفس البريئة ولا يباني كيف تكس فلن تجد له ولياً مرشداً من يضل الله فلن تجد له ولياً مرشداً ما يوجد حد يعينا خلاص انتهى تخرب وانتهت حياته وتدمر مستقبله الحقيقي وإن جمع شيء من لعاعات الدنيا تدمر مستقبله الأخروي بسبب الفسوق والهجور والعياذ بالله وقد كان على خير وعلى هذا الشخص يحافظ على استقامته بدعاء الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يزيق قلبه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إلهنا استغرق ربك وحمده